وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنَّ شَاءَ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ عَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَتُونِ قَالَتُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِى الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ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 لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَنَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌّ مِنَّا الْكَرِيمُ قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون وَعَلَى هَٰلْأَمَنَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُمْ عَلَى أَخِيكُمْ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إليهم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 قاللَ لن أُرْرسِلَهُ مَاكمُ حتىَ تُؤتُون مَوسِبًا مَِ اللَّهِ لَ تَأتَّن بِهِ إِللاا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 وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّنُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي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 فلََّ دَخَلُوا عَ يُوسُ فَأَوَ إلَيْهِ أَخَ قَالَ إ أَنَ أَخُكَ فَلَا تَ بَتَئِسْ بِمَا كانَوا يَعْعملَلُون فَلََّا جَهَزَهُ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ الصِقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيير ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَرِّكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِحِمْلِ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ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 كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ أُعِيتَتْهُمْ قَبْلُ وَعَائِ ِأَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ عَائِ ِأَصِيهِ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن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 فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَخًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إَِّ نَراَاكَ مِنَ الْمُحْسنين قَالَ مَعَدَ اللَّهِ أَ أَْخُذَ إِللاا مَوْ وَجَدنَ مَتَعَنَا عِدَهُ إِا إَِّا إِذَ فَلَمَّا السَّيْئَاءُ مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَرْتُمْ فِي يُوسُفَ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 وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقفلنا فيها والغير لصادقون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 وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وطال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه, عيناه من الحزن فهو كظيم قَالُوا تَمَنَّى لِتَفْتَأَ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرِصًا حَتَّى تَكُونَ حَرِصًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا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 قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرت الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين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 هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَفّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنٍ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَنَّهُ آيَةٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أُنْهَى مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وما اقصنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا السَّيْئَسَ الرَّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا وَظَنَّ نُؤَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَنْ شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي ولاكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون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 وَذَر وَنَخِيل سِنن وَغَر سِن وَانِي يُسقَابِنَا آائِ وَافِدَ وَنُفَِّل بَعضهَا عَ بَعض فيِيأُكُلْ إِ فِي ذَلِكَ نَ آياتِ لِقَمِ عَطلُ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 ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ رَبكَ لَذ مَقْثَِةِ مِ سِعَ غُلْمِهٍ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَديدُ الْعقض وَيَقولُول الذيذينَ كَفَرُوا لَ ل أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةُم مِ الربِّه إِ مَا أَ تَمُذِد وَلِكُلِّقَ مِنهَاد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 الذي نريكم البرق خوفا وطمأنا خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته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 قُلِ اللَّهُ يَسْتَجْدِي مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون, لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور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 فَأأَنَْزَّبَدُ فَ يَذهبَب جُفَ وَأَمَّ ماَا يَ فَعَّ سَفََمْكُوسُوف في الْ كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لِرَبِّهِمُ الحسنى والذين لَمْ يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم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 الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سوء وََّذينَ صَدَرضَةِ غَ أَوجَهِ رَبّين وَأَقَامُ الصَّلَ وَأَقَامُ الصَّلَةَ وَأَنثَقُمِ مَا رَزَقَناَاهُمْ وَأَن فَقُمََِّا رَزَقنَاهُم صِرَّّ وَيَدْرأُونَ بِالحَسَنَةِ السَّئَةَأُولائِكَ لَهُمْ عقُبَ الدَّ جََّ تُعَدنِي يَدُخُلونهَا وَمَ صَلَحَ مِنْ أَبَائِه وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِم وَأَزْواجِهِم وذرياتهم والمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ من كُلَّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ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 المترجم الله يدسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع وفرحوا بالحياه الدنيا, الدنيا إلا متاع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 أل بِذِكرِل ييتَقُمَئُقُلُون أَلا بِذِكر الل ييتَقُمَ إُِقُلون الذيَّنَ آمَنُ وَامِنُ الصَّالِحَاتِ طُبَلَهُ طُبَ لَهُ وَحُصْن مَا آ كَذَلِكَ أأَرْرسَلناكَ في أَّةٍ قَ خَلَتْ مِنْ قَبلْلِهَا أُمَمُ تَتْلُ عَلَيهِمُ الذي أَ حَينَا إلَيكَ وَهُمْ يَكفرُرون وَهُمْ يَكْفرُرونَ بِشْمَ قُلْهُو رَبّ ل إلَهَا إِللاهُ عَلَ تَ وَكَْلتُ وَإلَمَاب وَلَوْ أن قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلِ ٱللَّهُ أَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ أَلَمْ يَشَأْ ٱللَّهُ لَهَدِنَا سَجِيَّةً ۚ وَلَوْ وَلَا يَزَالُ الَّينَ كَفَوتُ صيبهُْ بِمَا صَنَعاء قَعََةٌ أَو تحلُلُّ قَريبَا أَو تَتحُّ قَبًا داَهِ فَتَّ يَأتَعَد اللهَّ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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ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 سَل الج التي وَدًا متقونَ تجرم تحته الأنهار تجرم ته الأنهار أقُل هذا إ وظّها تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ لَنَا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ ينكر بعضه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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِندَهُ أُمَّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِي نَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ أو نتوفي انك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب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 وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم وَرُكِّبُهُم بِأَيَّامٍ لَّاهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُمْ اذ ان جاءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد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 والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به واننا لفي شك واننا لفي شك تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيدٌ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِاللَّهِ شَفَقٌ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ مَنْ يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ فِى اللَّهِ شَكٌ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ من ذُنُوبَكُمْ وَيُؤخِرَكُمْ إى أَجَلٍ مُسََّ قَاوا إِ إن أَتُمْ إِللاا بَشَر مِثلونَا تُريدونَ أَن تَصُدّونَا تُرونَ أَن تَصُدّونَ عََّا كانَانَ يَعْبُدُ أَبَاءُونَا فَأتُونَ فَأتُونَ بِسُنطون قاللَتْ لَهُمْ رُسُدُهُم إحْن إِللاا بَشَرُ مِثْلُكُمْ وَلَكَِ اللَّ وَلكِن اللَّهَ يَمُنُّ عَلَ مَه يَشَ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 وَسَتَفْتَحُ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُصِيرُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَنِيَّةٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ لَهُ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ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 إِن يَشَاء يُذهِدَكُم وَيَأتِدِ خَلقِ جَد وَماَا ذَلِكَ عَى الله ببعز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 وقال الشيطان لم ما قضى الامر ان الله ان الله وعدكم وحدا حق ووعدتكم فاخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني فلا تلوموني فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انت بمصرخي إني كفرت بما أشرفتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات جري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه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 سل كلمةٍَ خَبيثَة كشجرة خَبيثَة جَتُستَت مِ فَوْقِ الأرض جتُستَّتْ مِ فَوْوقِ الأررض مَا لَهاَا مِن قَر يثَبّ اللههُ الذينَ آمَنوا بالِالقَول السَّابت في الحياتةِ الدُّيفِيآخِيرة وَضِل اللهَّ الظالِنين وَيَفعلَالوا اللهَّهُ مَا يَشَ أَلَم تَرَرائِلَ الذي بَدَّّلُوا نِععممَةَ اللهَّ كُفْرَ وَأَحَلُّ قَوْمَهُم وَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْ وَجَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمَ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء, وأنزل من السماء ماء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 لكل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأاتاكم كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا إن الإنسان لظنوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وذني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن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 ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة مِنَ الناس تهوي إليهم وارزقهم, وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم مَا نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء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 لما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء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 أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقَسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ إِنَّ اللَّهَ عزيز اتقان يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات ودرزوا لله ودرزوا لله وبرزوا لله, وبرزوا لله الواحد القهار وَرَأَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ في الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ سَرَابِيلُهُمْ من قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النار ليجزي الله كل نفس ما كسبك إن الله سريع الحساب هذا بلاغ, هذا بلاغ للناس ولينذروا به, ولينذروا به وليعلموا أن انما هو اله واحد وليعلموا انما هو اله واحد وليتذكر وليتذكر اول